قل إن كانت لكم الدعوة الآخرة عند الله خالصة من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صالحين ولئي تمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركون يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر والله رصيون بما يعملون قل ما هو الذي جبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله فإن الله عدو للكافرين 124-ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون 125-أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون 126-ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.